من كان يريد العالم مَاذَا عَلَّمْنَا لَهُ جَنَّمَا يَسْقَىٰ مِنْ أَنۢبَاعِ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ وَمَآ أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَّهُ وَأَنْتَ عَاصِيَ الظَّالِمِينَ وَهُوَ مُنْفَرٌ فَلَا إِكْتَأَنَسَ يَوْمَشْكُو And <laughs> then وَمَا كَانَ أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْهُورًا قُرُضًا كَيْفَ فَرْضًا அன்பர்மாலா